أعيش في النعيم كان يأتي الكثير من الفتيات إلى الجزيرة وبدأت حياتي تاجر ممنوعات كانت الحياة توفر لي كل ما أريد أخبرني بأن القاعدة الذهبية في تهريب الممنوعات هي عدم حملها مع الأمتعة لا تمسك بهذا الكيلوغرام أرجوك أردت أن أصيح وأصرخ وأن ألكم شيئاً كنت مسجوناً، ولم يكن هناك أحد سوايا بين أربعة جدران في العام 2000 كنت أعيش في جزيرة بالي في أندونيسيا كنت أشعر بأنني في الجنة وأحببتها ظننت أنها الطريقة التي يجب أن أعيش بها حياتي كان يأتي الكثير من الفتيات إلى الجزيرة كل أسبوع فقد كانت بالي جنة استوائية كنت في التاسعة والثلاثين من عمري وأحتفل طوال الوقت قدمت عروض ألعاب الخفة مجانا في الأندية الليلية وعندما كنت أخرج عتدت أداء الكثير من ألعاب الخفة أيضا في إحدى تلك الليالي رأيت فتاة ترقص وكانت يابانية رائعة الجمال وأردت التعرف إليها رقصت بالقرب منها وأنا أحمل قطعتين من العلكة قمت بتقديم واحدة لها ففتحتها وبدأت بمضغها وقمت أنا بالشيء نفسه هنا كانت البداية هكذا قابلت يوكي. لا أدري إن كنت قد وقعت في حبها، لكن علاقتنا كانت حميمية نوعا ما. كنا سعيدين. بعد قضائها شهرا في بالي، رحلت عائدة إلى موطنها طوكيو. وكنت أرغب في رؤيتها مجددا يوما ما، ولكن. لم أعلم متى وردني في يوم من الأيام اتصال وكانت يوكي هي المتصلة يوكي ماذا؟ هل من مشكلة؟ هل أنت بخير؟ قالت إنها بخير وقالت إنها حامل ثم قالت إنه طفلك حقا؟ جاءني الخبر على حين غرة، ففوجئت كثيرا سألتها عما تريد فعله فأجابت بأنها ستريد الاحتفاظ بالطفل اتفقنا كنت متحمسا للموضوع فقلت نعم لم عندما خرجت من نقطة التفتيش في مطار طوكيو، كانت يوكي في انتظار هناك أدركت بالفعل حقيقة أنه سيصبح لدي ابن وأن العد التنازلي قد بدأ قابلت أهلها مرحباً في تلك اللحظة أدركت أن علي البقاء في اليابان بجانب يوكي لذا احتجنا أن نجعل الأمر رسمياً تشرفت بمعرفتك سيدي وهكذا تم الأمر تزوجنا كانت يوكي سعيدة جدا وأنا كذلك ثم بدأت بإدراك أن صفحة جديدة من حياتي قد فتحت قطعا كانت توكيو مثيرة للاهتمام لكني كنت مفلسا لذا حاولت جني بعض المال اقتربوا أيها الناس شاهدوا هذا بدأت بإقامة العروض في شوارع طوكيو. حسنا هناك نقطة واحدة في كل طرف كما ترى هزها فتحصل على نقطتين كهذه كانت الاستجابة رائعة ولكن لم يكن ذلك كافيا لأن طوكيو مدينة غالية جدا وكنت بحاجة للمزيد تصبحون على خير، شكرا لكم، شكرا. بعدها تلقيت اتصالاً من صديق لي اسمه باركو. <تصفيق> باركو، كيف حالك؟ <تصفيق> اتصل بي وأخبرني بأنه في اليابان، في طوكيو، وأخبرني بأن لديه شيئاً يريد أن يريني إياه. أحضر معه بعض الممنوعات، وقال إن لديه كيلوغراما من الممنوعات. كيلوغراما؟ أراد أن يعرف إن كنت أريد شراء الممنوعات. وعندما أخبرني بهذا، كان ذلك كالاستجابة لصلواتي. مر وقت طويل يا صديقي. لذا بدأت حياتي كتاجر ممنوعات في توكيو وبينما كانت زوجتي في المنزل كنت في الخارج ألتقي أصدقائي وأذهب إلى منازلهم لبيع وطعاط الممنوعات ثم بدأ المال بالتدفق كان أمرا رائعا كنت أربح 40 ألف دولار في الكيلوغرام الواحد الذي أبيعه. كان الأمر رائع، والحياة توفر لي كل ما أريد. ثم بدأ المال ينفد بسرعة كنت أبذره بسرعة هائلة لكننا اشترينا العديد من حاجات الطفل كالسرير والألعاب والثياب شكراً عزيزي بدأ مبلغ الأربعين ألف دولار بالتضاؤل بسرعة كبيرة عندها قال لي باركو إذا أردت فعل هذا مجدداً، فعليك الذهاب إلى نيبال للحصول على الكيلوغرام الخاص بك. ستجني الكثير من المال من بيعه. بدأ أمر الذهاب إلى نيبال والعودة إلى طوكيو للحصول على المال من بيع الكيلوغرام الذي أشتريه كأنه مغامرة شيقة. أخبرني بالقاعدة الذهبية في تهريب الممنوعات. القاعدة الذهبية الأولى هي عدم توضيبها بين الامتاع، والقاعدة الذهبية الثانية لا تخبئها بين الامتاع، والقاعدة الذهبية الثالثة لا تخبئ الممنوعات, الممنوعات بين الامتاع، لا تخبئ الممنوعات بين الامتاع. قطعها قطعا صغيرة وابتلعها كلها. أردت القيام بذلك وأخبرته بأنني موافق وبأنني سأفعلها. كم كنت غبيا ذهبت لرؤية عرافة أنا ذاهب في رحلة خطيرة استخدمت مجموعة من العصي وألقت بها على الطاولة ثم قرأ طالعي بحسب تموضع العصي اختر واحدة كان شعورا غريبا لكنها قرأت تلك العصية وأخبرتني بأن طالعي يقول إن رحلتي ستكون موفقة جيد. أخبرتني بألا أقلق وبأني سأجني ثروة. حطت الطائرة في كاتماندو، فخرجت وركبت سيارة أجرة طالبا التوجه إلى المدينة. كانت المدينة قذرة وواسخة ولكن جميلة في الوقت نفسه هناك أناس يركضون في الشارع وأشخاص يبيعون الفواكه ويقطعون اللحوم ويبيعونها طلبت من سائق السيارة أن يأخذني إلى فندق مرتفع يطل على كل المدينة أعتقد أن اسم الجناح هو جناح بينتهاوس على طريقة كاتمندو كان الارتفاع عاليا كعش النسر كان رائعا أردت الخروج والنزول إلى الشارع للقيام ببعض العاب الخفة هل أقوم ببعض الألعاب؟ لا أقوم بهذا من أجل المال فقط قطعة من الحرير مثل هذه واجتمعت الحشود بسرعة من حولي اضغطها بيدك هكذا فقط خذ بعضا من الغبار السحري ورشه كانوا مهتمين حقا بألعاب الخفة وأرادوا أن يشاهدوها كان امتاع هؤلاء الناس شعورا جيدا في نهاية عرضي اقترب مني سيد نيبالي مرحبا أنا تنزج كان اسمه تنزج أخبرني بأنه أعجب بألعاب الخفة التي قدمتها ودعاني إلى مكان قريب لشرب الشاي أحضر معه بعضا من الممنوعات أستطيع جلب ممنوعات ذات نوعية جيدة أنا لست مهتما بها كذا موضوع تناول قطعة ووضعها على الطاولة ليريني إياها وقال لا هذه حقا جيدة ما رأيك؟ تبدو جيدة. قال فلنذهب لندخن بعضا منها. فقلت حسنا. كنت أعلم أن تدخين الممنوعات أمر غير قانوني. ولكن لم أعرف ما هي العقوبة في حال تم إلقاء القبض علي. أعجبتني هذه اللحية أريد واحدة مثلها. ولكن لم أكن مهتما حقا. فقد كنت تحت تأثير مخدر شديد المفعول. أفسحته عما في داخله وسألته هل تستطيع إحضار كمية كبيرة من هذه؟ قال نعم. الأمر سهل. كيلوغرام؟ نعم كيلوغرام. بناء على هذا حضرت تنزق في اليوم التالي إلى الفندق. وأحضر معه كيلوغرام من الممنوعات وكانت على شكل قطعتين كبيرتين وقال إنه يريد 250 دولارا ثمنا للكيلوغرام الواحد لم أستطع تصديق ما سمعته تفضل كان السعر رخيصا جدا كان الكيلوغرام هائلا الحجم وكنت قلقا حيال قدرة على ابتلاعه كله. كان يجب أن أكون جاداً وأن أباشر التحضير للعودة إلى اليابان أحضرت كفازات وشفرات حادة ولفافات بلاستيكية كنت أعرف أن هذا ما يتطلبه الأمر قمت بلفها بكيس وحرصت على أن تكون مستديرة عند الأطراف ثم لففتها مرة أخرى وبدأت بحرق الأطراف البلاستيكية وهكذا أصبح لدي قطع مغلفة من الممنوعات قبل 12 ساعة من صعود الطائرة بدأت بابتلاعها. أحضرت بعضا من زيت الزيتون وسكبته في إناء صغير وغمست قطعة في الزيت وبلعتها كان الأمر أشبه بالاختناق لواهلا. لقد أحسست بها تجتاز حلقي وصولا إلى الأسفل. عندما وصلت إلى معيدي أحسست بها. كان شعورا غريبا على معيدي. قمت بعدها كي أعلم تماما عدد القطع التي دخلت، وبالتالي عدد القطع التي سوف تخرج. وبقيت مستيقظا طوال الليل أدخن الممنوعات وأبتلع الكرات أحسست بالانزعاج في معدتي بعد ابتلاع أولى 500 جرام منها وتابعت القيام بذلك حتى أصبح معظمها في معدتي لقد أصبح معظم الكيلوغرام في داخلي وبدأت بالتفكير في الصعود على متن الطائرة كنت أعلم أنه علي الحصول على المال كي اعتني بعائلتي ولكني بدأت أدرك الحقيقة فقد أحسست بأن النهاية تقترب كنت متوتراً فأخذت حقيبة التي كنت قد وضبتها استعدادا للانطلاق كانت الممنوعات محملة بالكامل وكنت جاهزا للانطلاق كان صاحب الفندق بالأسفل كيف حالك؟ وضع أصابعه في وعاء صغير يحتوي على رماد مقدس ثم وضعها على جبيني وقام بتلاوة صلاة مانترا كي أحظى بعودة آمنة. شكرا لك. كانت الرحلة سريعة إذن تينزج سائق بارع. كان يقود دراجته النارية بسرعة هائلة متجاوزا الازدحام المروري وكنت متمسكا به. أشعر بالحماسة والسعادة مجدداً، ومتجاهلاً كم الحشرات التي التسقت بوجهي. أنا عائد إلى منزل، وهذه هي المرحلة الثانية من الرحلة، وكانت كل البوادر إيجابية. انزلت تنزق خارج المطار، ودخلت نقطة التفتيش، وسارت الأمور على نحو جيد. انقضت رحلة العودة بسرعات وحظيت بقصد من النوم كان الامر وكأنني انتقلت بلمح البصر عائدا الى منزلي في توكيو نزلت من الطائرة ولم اكن اشعر بالارتباك ختم ضباط المطار جواز سفري وقالوا لي اهلا بك في اليابان شكرا لك علمت أني وصلت إلى منزلي وكنت أنوي أن أبقى هادئا وأردت أن أدخل نقطة الجمارك مبتسما مرحبا كيف حالك؟ وضعت الحقيبة على الطاولة كان شعورا غريبا يشبه شعور الممثل قبل صعوده المسرح ورحت أتساءل ماذا لو نسيت ما ينبغي قوله وألقي القبض علي مع كمية الممنوعات هذه ولكن قلت في نفسي كيف سيحدث ذلك والسيدة لا تبحث أصلا في المكان الصحيح ما هذا؟ كرات لعب كرات لعب؟ <تصفيق> نعم فقالت هذا رائع ثم أغلقت الحقيبة وأعطتني إياها وقالت أتمنى لك وقتا طيبا. سأمضي وقتا طيبا في اليابان. وه أنا أفعل ذلك بالضبط. ذهبت إلى الحمام وقمت بملء حوض الاستحمام بالماء الساخن وستلقيت بداخله. قمت ببيع كل الكمية خلال ثلاثة أسابيع. وجنيت ربحا قيمته خمسون ألف دولار كنت أحتفظ بالنقود داخل علبة حذاء، وجميعها بعملة ليان كان هذا أمرا رائعا. كانت اللحظة الحاسمة قادمة فالطفل سيولد قريبا وسيخرج إلى الحياة أردت أن أبدأ بعمل في بالي لكن بعمل شرعي إذا فكرت في العودة إلى هناك والقيام برحلة ثانية سأقوم بذلك مرة أخرى قمت بزيارة العرافة الغجرية مرة ثانية ستكون أمورك على ما يرام <تصفيق> اتصلت بتنزك مرحبا تنزك كيف حالك؟ طلبت منه إحضار كيلوغرامين هذه المرة. ظننت أنه ربما يمكن ابتلاع المزيد، ولكن بعد تناول أول كيلوغرام مجددا أدركت استحالة الموضوع. فقد كانت الكمية كبيرة. لذا قررت تخبئة الكيلوغرام المتبقي على سطح الجناح الذي كنت أقيم فيه وكانت هناك حاويات للماء فوضعت الكيلوغرام فيها وأخفيته ببضع قطع حجرية سجلت خروجي من الفندق وقام صاحبه بمباركة بصلاته مجددا أقلني تنزك إلى المطار بدراجته النارية ولم يسألوني في المطار أي سؤال وقام ضابط الجمارك بختم جواز سفري وها أنا على متن الطائرة عائد إلى اليابان وبدأت النقود بالتدفق مجددا من المؤكد أن شيئا سيئا سيحدث عاجلا أم آجلا لكنه لم يحدث بعد بعد ثلاثة أسابيع أنجبت يوكي وأصبح طفلنا على قيد الحياة كان ذكرا لقد قوى الرابط بيني وبين يوكي وأدركت أني واقع في حبها كنت أشعر بأنه كان الوقت الأجمل الذي أقضيه معها فعلاً كانت أجمل لحظات حياتي في ذلك الوقت كان بحوزتنا ستون ألف دولار ولكن تبين بقدوم الطفل أننا نصرف أكثر من اللازم أردت امتلاك أكثر من مائة ألف دولار كي أستطيع الاستثمار في بالي ربما كان بمقدور التوقف في تلك اللحظة عن لعب هذه اللعبة لكن الحصول على هذا المال كان في غاية السهولة ذهبت لرؤية العرافة وتنبأت بسير الأمور بسلاسة شكرا لك ما زلت أشعر بأنني منيع تعرفت خلال رحلة في الطائرة إلى كاتماندو إلى ثلاثة مسافرين، وهم فتتان بريطانيتان وأمريكي. ها قد وصلنا. أحب الإطلالة وكانت إطلالة رائعة في الأعلى. وقالوا إن هذا مدهش. ليس سيئا. أخبرتهم بأن سأعود خلال دقيقة. تسلقت السلم صعدت إلى سطح الغرفة وأخرجت الكيلوغرام من المخبأ وأنزلته إلى الأسفل ما هذا؟ حسناً لنبدأ بالعمل قمنا بلف سجائر مليئة بالممنوعات وبدأنا بتدخينها ثم سألوني إن كان باستطاعاتنا القيام برحلة معاً وبما أنها كانت آخر رحلة لي فقلت في نفسي لملاه عندئذ قمت بتوضيب حقيبتي ووضعت الممنوعات داخلها كي أصطحبها معي كان التجوال بكيلوغرام من الممنوعات في حقيبتي أمراً غبياً جدا. لم يكن هناك ركاب كثر على متن الحافلة فقمنا بلف بعض السجائر واستغرقت الرحلة أربع أو خمس ساعات خارج كاتماندو بعد ذلك لاحظت أننا نخرج من الجبل ونتجه نحو الأسفل فجأة توقفت الحافلة فنظرت خارجا لأرى حواجز على الطريق كانت هذه الحواجز الخشبية ملفوفة بأسلاك شائكة تسد الطريق وكان هناك جنود يحملون البنادق كنت أفكر فيما لو صعدوا إلى متن الحافلة وفتشوها ووجدوا الكيلوغرام حتى من بي في السجن بدأوا بإخراج وتفتيش الحقائب من صندوق الأمتعة أحد الجنود صعيد إلى الحافلة وسار في الممشى يسأل الناس المحليين عن بطاقاتهم الشخصية كنا نجلس في مؤخرة الباس وأنا أقول في نفسي إن دورنا قادم سيأتي الجندي إلى المؤخرة وسيستجوبنا وكنت مدركا أنني أملك ذلك الكيلوغرام في حقيبتي كنت أشاهد هذا الجندي يقترب أكثر فأكثر وأن أفكر لن تجد الكيلوغرام أمسكت بحقيبتي وحاولت البقاء هادئا بشكل ظاهري لكن في الوقت نفسه كنت أبحث فيها فوجدت الكيلوغرام وعيني ما زالت تراقب الجندي يقوم باستجواب الناس، فأخرجته ووضعته في حضني. نظر الشخص الذي بجانبي إلى الكيلوغرام وأستطيع القول إنه كان في حالة ذعر شديدة لرؤية المنظر. كنت أحاول إيجاد مكان آمن لوضع الكيلوغرام فيه ولكن لم تكن هناك مساحة كافية في الحافلة إلا تحت المقاعد لذا نظرت إلى المقعد ورائي فرأيت مساحة وخبأت الكيلوغرام تحت المقعد ظللت أراقبه وهو يقترب أكثر فأكثر ببطء شديد كنت قلقاً ومذعوراً جداً من أن يجد الممنوعات وصل إلى جانبي ثم توقف ونظر إلى الفتاتين وأنا أقول في نفسي في هذه اللحظة أرجوك لا تجد ذاك الكيلوغرام أرجوك لا تجد ذاك الكيلوغرام تقدم الجندي من ورائنا والتفت أراقبه فنظر إلى الأماكن الفارغة خلفنا كنت أشعر بذعر شديد كنت بالفعل غائفا واعتقدت أنها النهاية لكنه استدار وخرج من الحافلة كنت أفكر كان ذلك وشيكا كان ذلك فعلا وشيكاً. هل تتخيل؟ كنت سأقضي عقوبة في سجن نيبالي استطعت العودة إلى طوكيو وإخراج الممنوعات وامتلأت علبة الحذاء تلك بالمزيد من الين الامور كانت تسير على نحو جيد فقد استطعت جمع ما يقارب 80000 الف دولار كنت استطيع العيش مرتاحا بثمانين الف دولار ولكني كنت قد ادمنت التشويق المرافق لتهريب الممنوعات كنت قد اصبحت جشعا ذهبت كالمعتاد لأرى العرافة لكنها لم تكن هناك كنت مستاءا لأنني لم أجدها عند وصولي إلى كاتماندو كان من المفترض أن تكون رحلة سريعة اشتريت الكيلوغرام كيلوغرام واحد صعدت إلى غرفتي وعندها بدأت الأمور تأخذ منحا سيئا كنت فعلا قلقا انقضى يوم آخر وبدأ أن كل الأمور تتآمر ضدي وكنت أفكر مرارا وتكرارا إن كان علي أن أحملها معي بعدها فكرت في باركو وخصوصا في قاعدته الذهبية لا تخفيها بشكل ظاهر للعيان لا تخفيها بشكل ظاهر للعيان كل القرارات التي اتخذتها كانت سيئة أردت النقود كان مبلغ الخمسين ألف دولار مغريا جدا لذا قررت حمله معي كنت أنظر إلى بضاعتي وأفكر كيف يمكنني العودة حاملاً إياها وقتها كنت أنظر إلى كرات اللاعب وفكرت في أنه يمكنني الاستفادة منها فبدأت بصنع كرة من الممنوعات ووضعتها داخل كرة وقذفت القرات وبدى الأمر جيداً كان الأمر كاللعب بالكرات ما زال بحوزة أكثر من نصف كيلوغرام، ولدي هذه الحقيبة الصغيرة كنت أنظر إلى الحقيبة وبدأت أفكر في شق أسفلها وتخبيئة الممنوعات فيها وضعت نحو أربعمائة جرام من الممنوعات داخل الحقيبة كان الأمر على ما يرام لكنها بدت أكبر حجماً نزلت على الدرج متجها نحو الأسفل كي أرى صاحب الفندق ليتلو علي بعضا من الصلوات لأنني كنت بحاجة إلى الحظ ليكون بجانبي في تلك اللحظة لكنه لم يكن متواجدا ولم يكن هناك غبار سحري لوضعه على جبيني لم أحصل على طالعي من الفتاة الغجرية لقد مرط وخرقت قاعدة باركو ولم أنا المباركة من صاحب الفندق كانت تلك الرحلة محكومة بالفشل عندما خرجت من الطائرة عند وصولي إلى مطار طوكيو كنت ضعيفاً ومحملاً بالممنوعات كيف حالك؟ عندما انتقلت من نقطة ختم الجوازات إلى الجمارك بدأ الكابوس كان هناك أناس في كل مكان يرتدون قبعات تشبه قبعات السومبريرو المكسيكية ويحملون أعلاماً من دول مختلفة ما الذي يحدث هنا ثم تذكرت نعم إنه كأس العالم كانت طوكيو تستضيف كأس العالم وكانت المنافسات قد بدأت أصابني الذعر كثيرا حيث كان هناك خمسة عملاء جمارك في كل خط انتظار وكانوا يفتشون بصراما حقائب الجميع ويوقفون الجميع للخضوع للتفتيش الجسدي من دون أي استثناء. كنت مرتبكا وأتعرق، فأحسست بأن أرتجف كورقة شجرة. كنت بالأساس مريضا، وشعرت بأنهم يعلمون بأمر الممنوعات. كان علي المرور ضمن ذلك الإجراء وضعت حقيبة أرضاً كي يفتشوها فطلب أحد ضباط الجمارك أن أرفع يدي ففعلت وبدأ بتفتيشي من الكتف ومن الجانبين وعندما غطى معظم جسدي بدأت أتل صلاة كي لا يلمس الحقيبة الصغيرة الموجودة في مؤخرة بنطالي طالي وحقا فعل أحس بها لذا قمت بسحبها بسرعة محاولا فك السحاب قبل أن يتمكن هو من ذلك لكنه سحبها من يدي وعندما فتحها قام مباشرة بفك الخياطة التي مزقتها وكانت الممنوعات واضحة للعيان انتهى كل شيء وانتهت الرحلة كان هذا أشد شعور بالوحدة أشعر به لم يكن هناك أحد ليساعدني وما من شيء لأقوله كي يخرجني من هذه الورطة علمت بأن انتهيت كانت الأحداث فعالية إذ كانوا يخرجون قطع الممنوعات من الحقيبة الصغيرة ويصفونها أخذوا قطعة من الممنوعات ووضعوها في إناء اختبار وبإضافة بعض المواد الكيميائية تغير اللون مع من تعمل؟ كان ذلك اختبار كشف الممنوعات وأثبت أنها ممنوعات. سألوني إن كان هناك المزيد فأجبتهم بالنفي. لا. وعندما أفرغ الحقائب جميعها كنت أعلم بأمر كرات اللعب. كان هناك أوراق لعب وبوالين وقطع نقدية وكرات لعب. هل أنت لاعب خفة؟ سألني إن كنت لاعب خفة فأجبته نعم. قم ببعض الألعاب أمامي. هيا أريد أن أرى. تريد أن ترى ألعاب خفة؟ لم أرغب في القيام بأي خدع وقتها اختر بطاقة ودعه يراها كان ذهني شاردا في مكان ما وهم يريدون أن أرفها عنهم نفذت بعض خدع أوراق اللعب وبعض خدع القطع النقدية استخدمت كل شيء كان في الحقيبة وأتى دور كرات اللعب كنت أحاول البقاء هادئا رغم علمي بوجود أكثر من نصف كيلوغرام من الممنوعات داخل هذه الكرات فيما تستخدم هذه؟ قلت في نفسي لو كنت تعلم ما هي هذه الكرات ثم بدأت بقذف كرات الممنوعات أمام أعين موظف الجمارك كنت أتعرق من شدة التوتر الذي كنت أشعر به وضعوا الممنوعات المخبأة في الكرات في صندوق ألعاب الخفّة إلى جانب ما كان بحوزتي وكنت أعلم حينها أنهم لم يكتشفوها بعد وفيما كانوا يقتادونني خارجاً كنت أعرف أنهم سيجدونها في أي وقت كانوا يقتادونني في ممر طويل وكنت ما زلت مقيداً بالأصفاد أزالوا الأصفاد ووضعوني في زنزانة احتوى الطابق على أربعة أو خمسة أشخاص لم يطفئوا الأضواء بشكل كامل ولكن كان يتم خفض شدة الإضاءة وكان على الجميع أن يستلقي وينام واتت زوجتي لزيارتي لم أعرف ما أقول لها كنت أشعر بالسوء جدا اعتقدت أن حياتها ستكون أفضل لو أكملت حياتها من دوني وتابعت تربية ابننا لذا أخبرتها بأنه من الأفضل لها إن تطلقنا لا لا لكنها قالت إنه من المستحيل أن ترضى بالطلاق مارك أنا لن أتركك اتفقنا؟ كانت ستقوم بكل ما تستطيع فعله كي نبقى معاً وقالت لي إنها تحبني ولكن كانت كرات اللعب المملوئة بالممنوعات تشغل بالي إذا قمت بإخبارهم وسلمتهم تلك الكرات قد يبدو ذلك بالنسبة إليهم تعاونا من نوع ما وقد يتم الحكم علي بحكم مخفف لذا وفي أثناء استجوابي في اليوم التالي في حال فتشتم بين أمتعتي أخبرتهم بأنه في حال جلبوا تلك الكرات وفتحوها سيجدون أنها تحتوي على ممنوعات بداخلها واستغرب أحد المحققين وبدى سعيدا جدا اكتشفت لاحقا أن الحكم يتم بحسب الكمية التي يجدونها بحوزتي ولو لم أخبرهم بتلك الكرات لكنت سأواجه حكم ثلاث سنوات فقط تم نقلي إلى سجن فوتشو رأيت أولئك الأطفال وكان هذا آخر شيء رأيته من العالم خارج السجن يوجد فقط ممر طويل والزنزانات موزعة على أطرافه ثم فتح الباب بمفتاح وطلب أن أدخل كان هذا مجرد بداية لسلسلة أوقات ومواقف صعبة المطلوب منك هو عندما تسمع الأوامر الخروج من الزنزانة وإدارة وجهك إلى الحائط وأن تقف باستعداد بانتظار الأمر التالي عندها ستستدير وتتوجه إلى المصنع وهذا هو المكان الذي ستعمل فيه كنت أعمل معظم الأوقات في صناعة الأكياس الورقية كان يجب على كل سجين أن يلتقط كيسا من الكومة ثم يطويه طية واحدة أو يلصق الأطراف المتضررة بالكيس ثم يمرره إلى السجين التالي حيث ستصبح هذه مسؤوليته وهكذا لم أكن أصدق ما يحدث كنا نمشي كنا نمشي في كل مكان وكانت درجة حرارة أيدينا تلامس التسعين درجة اشتني اشتني والمعنى واحد اثنان واحد اثنان كنا نمشي كالرجال الآليين كنت سأصاب بالجنون كنت أشعر بأني آلة تعمل من دون توقف بعد بضعة أشهر ما عدت أستطيع الاحتمال أكثر فأتى أحد الحراس وبيده مكبر للصوت وبدأ يصرخ في وجهي فقلت في نفسي يجب أن أفعل شيئا ثم فقدت صوابي فضربته بمكبر الصوت على وجهه وقبل أن أدري ذلك هجم الحراس علي وبدأوا بتثبيتي على الأرض وأخذوا يخنقونني بشد ياقة القميص على رقبتي واستمروا في محاولة خنقي إلى أن فقدت الوعي بالكامل عندما بدأت باستعادة وعي كانوا متجهين بي نحو الزنزانة ورموا بي هناك وتركوني وعقابا لي كان علي الجلوس كل يوم في منتصف الزنزانة على ركبتي وكان علي أن أثبت يدي مواجها الباب من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء كان ذلك يقودني إلى الجنون كنت أفقد عقلي عدة مرات كنت أشعر بأنني أريد أن أصرخ أو أضرب شيئا ما لكنني ما كنت قادرا على فعل شيء ففي النهاية أنا سجين داخل زنزانة ليس فيها سوى أربعة جدران العقل البشري شيء مذهل يستطيع دائما الهرب من الواقع كانوا يستطيعون سجن جسدي ولكن ما لم يستطيعوا سجنه هو عقلي كنت أفكر دائما في ابني وزوجتي وكل الأمواج التي ركبتها في السابق وكل الأماكن التي زرتها في العالم لقد تعلمت الكثير عن نفسي وعن حدود قدرتي على التحمل تلك الحدود التي لم أتخيل يوما ما أنني سأستطيع أن أتخطاها وأتحرر منها كان طعم الحرية جميلا جدا وقد قدمت زوجتي وابني إلى الولايات المتحدة أخيرا سنحت لي الفرصة كي أضم ابني ويضمني كان ذلك شعورا رائعا لقد كان يوما عظيما بالنسبة إلي لم يزعجني أنه تم القبض عليه أو أنني قضيت هذا الوقت في السجن ما أحزنني حقا هو قضائي كل هذا الوقت بعيدا عن ابني وزوجتي المهم في الحياة هو أن الناس الذين تحبهم عليك الاعتناء بهم والبقاء إلى جانبهم لأنك لا تعلم أبداً متى ستفقدهم